غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة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 هَلَكَ أَنِّي سُلْطَانِيَهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثمَُّ فيِي سلسلَ ذَررُهَا سَبِرونَ ذِراع فَسللُك إِهُ كانَ لا يُؤمنِنُ بالِلهِ العظيمم وَلَا يَحّ على طَعَامِ المِسكين.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 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ